وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا أ بياتا او هم قائلون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 فلنسالن الذين ارسل إ ل ي ه م ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق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 لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما, من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين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 فلما ذاقا الشجره بدت لهما س و آ ت ه م ا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقلكما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 لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا أصحاب ن ا ا ر ق ل ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين و ن ا د ى ء ص ح ا ب ن ا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 ات رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أ و نرد او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أ ن ف س ه م وضل عنهم ما كانوا يفترون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 معكم من المنتظرين فأنجينا ه وما الذين ع ه برحمة م ن وقطعنا الذين دابر كانوا ذ ب و ب آ ي ا ت ا م كانوا مؤمنين و إ ل ى ثمود أ خ ا ه م صالحا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 فيأخذكم ذ ع اذ ب أليم و ك ر و ا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في ا ل أ ر ض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا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 و أ م ط ر ن ا عليهم م ط ر ا فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المجرمين و إ ل ى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره قد جاءتكم ب ي ن ة من ربكم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 وتصدون عن سبيل الله من آ م ن به وتبغونها عوجا واذكروا إ ذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان ع ا ق ب ة المفسدين و َ إ ِ ن كان ََ ط َ ا ئ ِ ف ٌ منكم ُِْ آ م َ ن ُ و ا بالذي َِِّ أ ُ ر ْ س ِ ل ْ ت ُ به ِِ و َ ط َ ا ئ ِ ف ٌ لم َْ يؤمنوا ُُِْ فاصبروا, فاصبروا َُِْ حتى ََّ يحكم ََُْ الله َُّ بيننا َََْ وهو ََُ خير َُْ الحاكمين ََِِْ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 ولو أ ن أ ه ل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم, لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض ولكن كذبوا فأخذناهم, فاخذناهم بما كانوا يكسبون あ و أ, أ م ن أ ه ل القرى أ ن ي أ ت ي ا م أ أ ه م باسنا بياتا وهم نائمون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 إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر ر ع كيف كان ع ا ق ب ة المفسدين وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين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 「パーフェクトに行く」「パーフ ه فإذا هي ثعبان مبين ونزع ي に ه فإذا هي ب に ض ا ء ー ل ن ا ト ر ي ن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 و إ م ا أن نكون نحن ا ل م ل ق ق ي ن القوا أ ل فلما أ ل ق و ا سحروا اعين الناس واسترهبوهم, واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم و أ و ح ي ن ا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 ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 قالوا يا موسى ج ع ل لنا إ ل ه ا كما لهم آ ل ه ه قال إ ن ك م قوم تجهلون ل هؤلاء وباطل و كانوا ن إن هم فيه وباطل ما ما متبر م ي ع قال اغير الله ابغيكم إ ل ه ا وهو فضلكم على العالمين و إ ذ انجيناكم من آ ل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم يقتلون أ ب ن ا ء ك م ويستحيون نساءكم وفي ذ ل ك بلاء من ربكم عظيم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 قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إ ل ى قومه غ ب ا ن اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أ ع ج ل ت م أ م ر ربكم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 ت و ب ا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن, المنكر وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم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 وقطعناه مثنتي عشره اسباطا امنا واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم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 واذ َ إ قيل َِ لهم َُ اسكنوا ُْ هذه ِِ القريه ََْ ة وكلوا َُُ منها َِْ حيث َُْ شئتم وقولوا َُُ حقه ِ وادخلوا الباب ََ سجدا ًَُّ نغفر َِْْ لكم َُْ خطيئاتكم َُِِْ سنزيد ََُِ المحسنين َُِِْْ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 و َ إ ِ ذ ْ قالت ََْ أ ُ م َّ ه منهم ُِْْ لم َِ ت َ ع ض ُ و ن َ قوما ًَْ الله َُّ مهلكهم ُُُِْْ أ َ و ْ معذبهم َُُُِّْ عذابا ًََ شديدا ًَِ قالوا َُ معذره ََْ ة الى َ ربكم َُِّْ ولعلهم َََُْ يتقون َََُ فلما نسوا ما ذكروا به أ ن ج ي ن ا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين, ظلموا واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا ا ل أ د ن ى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ي أ خ ذ و ه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 لانه ا ل دعوى الله ربهما لئن آ ت ي ت ن ا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما فيما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما آتاهما شركاء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 قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إ ن و ل ي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا